فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة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 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم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 وَمَا ضَلَفَ إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ ازْرَأُ خَرَأَ وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدم تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى خبيراً بصيراً من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم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 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا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 ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا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 الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه وعند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من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 انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا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 اِذِ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لك الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 فَسَيَقُولُونَ من يُعِيدُنَا قُلِ الذي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فسينغضون إِلَيْكَ رؤوسهم وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يوم جاءنكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا بثم الا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم انَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَنْتَ أَنَا دَاوُدَ زَبُورٌ قُلْ دَعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِ عَنْكُمْ ولا تحويلا أولئك الَّذِينَ تغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكون قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربنا أحاط بالناس وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي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 ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزج لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما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 أفأمنتم أن يخسف بكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم ان اصبحت مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه بَنِي وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين هو شفاء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فرب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 وَرَدْ إِنْ شِئْنَا لَنُذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ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 هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم, لنزلنا عليهم من السماء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 فلن تجد لهم أَوْلِيَاءَ من دونه ونحشرهم يوم الْقِيَامَةِ على وجوههم عميا وبكما وصما زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة ألم خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على ومثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فأبى الظَّالِمُونَ الى كفر قل لو انتم تملكون خزان خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسراء قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما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 نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراهُ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا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 إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا الرحمن دعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ